سَلُوا الْأَحْزَابَ كَيْفَ اللَّهُ بِالْخُسْرَانِ أَخْزَاهَا سَلُوا الْيَرْمُوكَ أَوْ حَطِّينَ كَمْ جَالَتْ مَطَايَاهَا سَلُوا الْأَحْزَابَ كيف الله بالخسران أخزاها سلوا ليرموك أو حطين كم جالت مطاياها سلوا روما وقيصرها سلوا فرسا وكسرها سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها سلوهم كيف غطبتنا لمولانا غضبناها سلوا بدرا وأسراها سلوا فدنا وقاتلها بان سادة الدنيا بتوحيد حكمناها ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها لا سادت الدنيا ببتوحيد حكناها ونحن اليومقادت وومبنها ومعناها على عسة الماضي على الجلا قها بليلىها بسيافٍ مخّبة عدنا عسة الماضي على الجلا قها بليلىها بسياف مخضّبة ركزناها مخطبة ركزناها سألوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها سألوا ليرموك أو حطين كم جالت مطاياها سألوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها سألوا ليرموك أو حطين كم جالت مطاياها